إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هارون قال لأخيه موسى يابن يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا براسي وذلك يدل على أنه لشدة غضبه أراد أن يمسك برأسه ولحيته وقد بين تعالى في الأعراف أنه أخذ برأسه يجره إليه وذلك في قوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقوله ولم ترقب قولي من بقية كلام هارون أي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل وأن تقول لي لم ترقب قولي أي لم تعمل بوصيتي وتمتثل أمري قال رحمه الله تنبيه هذه الآية الكريمة بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية فهي دليل قرآني على إعفاء اللحية وعدم حلقها وآية الانعام المذكورة هي قوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون الآية ثم إنه تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فدل ذلك على ان هارون من الانبياء الذين امر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وامره صلى الله عليه وسلم بذلك امر لنا لان امر القدوة امر لاتباعه كما بينا ايضاحه بالادله القرانيه في هذا الكتاب المبارك في سوره المائده وقد قدمنا هناك أنه ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد قال أوما تقرأ ومن ذريته داود أولئك الذين هدى الله فبهده مقتده فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا علمت بذلك ان هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام وعلمت أن أمره أمر لنا لأن لنا فيه الأسوة الحسنة وعلمت أن هارون كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيتي لأنه لو كان حالقا لما أراد أخوه الأخذ بلحيته تبين لك من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق نرجو الله أن يرينا وإخواننا المؤمنين الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أما الأحاديث النبوية الدالة على إعفاء اللحية فلسنا بحاجة إلى ذكرها لشهرتها بين الناس وكثرة الرسائل المؤلفة في ذلك وقصدنا هنا أن نبين دليل ذلك من القرآن وإنما قال هارون لأخيه يابن يا أم لأن قرابة الأم أشد عطفا وحنانا من قرابة الأب وأصله ابن أمي بالإضافة إلى ياء المتكلم ويضطرد حذف الياء وإبدالها ألفا وحذف الألف المبدلة منها كما هنا وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله وفتح وكسر وحذف يستمر في ابن أم ابن عم لا مفر وأما ثبوت ياء المتكلم في قول حرملة بن المنذر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد فلغة قليلة وقال بعضهم هو لضرورة الشعر وقوله يا ابن أم قرأه ابن عامر وشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي بكسر الميم وقرأه الباقون بفتحها وكذلك قوله في الأعراف قال ابن أم إن القوم الآية قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما بين جل وعلا في هذه الآية أن العجل الذي صنعه السامري من حلي القبط لا يمكن أن يكون إلها وذلك لأنه حصر الإله أي المعبود بحق بإنما التي هي أداة حصر على التحقيق في خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو أي لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا وهو الذي وسع كل شيء علما وقوله علما تمييز محول عن الفاعل أي وسع علمه كل شيء وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من أنه تعالى هو الإله المعبود بحق دون غيره وأنه وسع كل شيء علما ذكره في آيات كثيرة من كتابه تعالى كقوله الله لا إله إلا هو الآية وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله الآية إلى غير ذلك من الآيات وقوله في إحاطة علمه بكل شيء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 ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا أيها المستمع الكريم كان هذا قدر لقائنا ولنا إن شاء الله لقاءات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته